بعضها ع ل ى بعض في ا ل أ ك ل إ ن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ق ل و ن وإن تعجب ف ع ج ب و ه قبل ا ل ح س ن ة وقد خلت م ن قبلهم ا ل م ث ل ا ي ا ل م ا ل غ ب و ا ل ش ه ا د ة ا ل ك ب ي ر ا ل م ح س ا ى له د موسوعه ا ل ل ن ل ا ل بشيء ن ا ك ب ا س ق ك ف ي إ للعلوم الاسلاميه ك ب ا ق كفين إ ى ل خ ذ ت م من د و ن ه أ و ل ي ا ب ل ا ي م ل ك و ن ل أ ن ن ف ف س ع ا و ل ا ضرا ق ل هل ي س ت و ا ل أ ع م ى و ا ل ب م ي ه ل م ا ل ف ض ي ا ل ق ك ل شيء اسماء الله ا ل ح س ف ا اسماء <تشفوا> الله و أن ل م م الحسنى في ا أ ر ض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 Thank <imitation> you. I mean, I mean, I'm sorry.、Sure. قبلتهم وقل هو ربي لا إ ل ه الا هو عليه توكلت و إ ل ي ه متاب ولو أ ن قرانا سيرت به الجبال أ و قطعت به ا ل أ ر ض أ و كلم به الموتى بل الأمر جميعا آمنوا يشاء الله ا ل أ م ر ج م ي ع ا أفلن أ ي ه النابلسي ذ ي آ م ن و ش ا ا ء ل ل ه ل و م الاسلاميه ن اسماء الله الحسنى صنعوا طارعة أو ت ح ق م ت ي و ع د ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ل س ي للعلوم برسل قبلك ف الاسلاميه أ ف موسوعه النابلسي أ أم ا ه من للعلوم ن ا ل ا ل س ب ي ل و م ن ي ل ل موسوعه ا د ل ه م ع ذ ا ب في ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن ي ا ذ ا ا ب آ خ ر ة أشق ا ل ه م من ا ل ل ه و ا ق م ث ل الجنة ت ي وعد المتقون تجري ت ت ح ه ا الأنهار اسماء الله الحسنى و وعقب 「あっ!<音楽>」 م ما تكسب كل نفس و س ي ع ل م ا ل ك ف ا ر ل م ن ع ا ب ا ل د ا ر و ي ق و ل ا ل ذ ي ن كفروا ل س و م ا ق ل كفى ب ا ل ل ه ه ش ي د ا بين ب ي ن و ك م ومن ي ه